من صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صبى كأنهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه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 فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة واضية في جنة عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هريئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لي لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درها سبعون ذراعا فاسلكوه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 تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه باليمين ثم لقطانا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم